Bismillahirrahmanirrahim Ya ayetlendiğin amanu La tahttahhiz oğduy wa oğdu ve kum auliya, وَقَدْ كَفَوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ هَذَا فِي سَبِيلِهِ وَابْتِغَاءَ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 إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْتُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ وَلَا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما بِمَا بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إِذْ قالوا إنا برآء من إذ قالوا لقومهم إننا براءء منك إذ وَمِمَّا تَعْمُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَذَابَ وَبَدَا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه الا قول ابراهيم لابي لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك تعكرنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز العكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني القمين Allah ayetlerini ben ve benim gönderdiğimlerden biriyle birlikte kurdular. Allah, kudretli دين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروه وتقصطوا إليه إن الله يحب المقصطين.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 الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن عل لهم ولا هم يعلون لهن وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَأْكُلُوهُ إِنْ أَتَيْتُمُوهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَابَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَاعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمغتان يفترينه ولا يأتين بمغتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن فبايئهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه قَدْ يَأْتُوهُ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأْتِيَ الْكُفَّةُ مِنْ أَصْحَابِ القرور.